نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وإن كنت من قبله وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجرين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى ال يعقوب ويتم نعمته عليك وعلى ال يعقوب كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم وإسحاق ربك عليم حكيم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 قال اني لا يحزنني لي ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبة اننا إذا الخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا من يجعلوه في غيابه الجب واوحينا اليه لتنبئنهم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 وجاءت سيارة فارسلوا واردهم فأذلادل وهو قال يا بشرى هذا غلام وأسرواه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر امراته اكرمي مثواه عسى ان, عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا يوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى الْأَمْرِ بِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ شِدَّةَ الْوَادِ أَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَكَ قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين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 يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امراه العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شرفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن, وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحده منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلك الذي رمتني فيه ولقد رأيته عن نفسه فاستعصم. ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه.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 قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأوينه قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني ترثت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم تافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعفوب. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أثر الناس لا يشكرون يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء أن سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أسر الناس لا يعلمون يا صاحب السجن أَمْ أَحَدُكُمَا فَيَسْتَيِّ رَبَّهُ غَمْرَةً وَأَمَّا الَّذِي فيصلب فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِي الْأَمْرُ الَّذِي فِي وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فانSAه الشيطان ذكر ربه فانSAه الشيطان ذكر ربه في السجن بضع سنين وقال الملك لي أرى سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع مجان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 يوسف أيها الصديق افتنا في سبع بقرات سماء يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وسبع سنبلات خضر و اخر يابسات لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا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 فقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة التي قطعن أيديهم إن ربي بكيدهن عليم قال ما قطبكن إذ رارتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امراه العزيز الان حصحص الحق انا واردته عن نفسه وانه لمن الصادقين ذلك ليعلم اني لم اكنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد القائلين وما ابرئ نفسي ان النفس لامارهم بالسوء الا ما رحم ربي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 نصيب برحمتنا من نشاء ولا نبيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين امنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني لأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنغاود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتنانه جعلوا بضاعتهم في حالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع من الفيل فأرسل معنا قال نقتل فأرسل معنا قال نقتل وإن له لحافظون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 وَمَا أُعْنِيَنَّكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُوا عَلَيْهِ فَالْيَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أَخَاهُ قَالَ إِنِّي قال أَخُوكَ فَلَا أخوك فلا تبتئس فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه جعل التقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به سعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كالبين قالوا جزاؤه من مجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه فذلك كدنا ليوسف ما كان لياخذ أطاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا يسرق فقد سرق له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم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 فَلَنَبْعَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ رِيَ أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِوَوَغِيرُ الْحَكِيمِ يُرْجِعُ إلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَنَا إِنَّ أَبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا للغيب حَافِظِينَ واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل فولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل أسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم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 قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف استغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن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 أفأمنوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ من عذاب الله أَوْ تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إِلَى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أَنَا من المشركين وما أَرْسَلْنَا مِنْ قبرك إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ القرى، أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قبرهم، فَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا كُذِبُوا قد كذبوا جاءهم نصرنا, جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بَأْسُنَا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عِبْرَةٌ لأولي الألباب